يرسل للسماء عليكم مدررا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جَنَّاتٍ ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقرا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِمْ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً